إَِّ رَبَّكُمْ لرَأُوفُ الرَّحيِيم وَالْخَيلَ وَالْبِغاَالَ وَالْخَميرَ للتَرْكَبُهَا وَزينَ وَيخْلُقُ مَا ل تَلَمُون وَلَ اللهَِّ قَصدْدُ السَّبل وَمِنهَا جاهِر وَلَ شَ أَلَ هَدكُمْ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 وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرى لكم في الأرض مختلفاً ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون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 مِنَ الْخِزْيِ الْيَوْمَ وَالسُّوءُ أَعْلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسَهُمْ فَالْقَوْمُ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ فَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ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 انما قولنا لشيء انذا اردنا ان نقول لهكم فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه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 بالبينات والزبر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 وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ كَثِيرًا يُرْهَبُونَ وَلَهُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُمُ الدِّينُ وَعَصَبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْهَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 وَإِذَا بُشِّرَ احَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَإِذَا بُشِّرَ احَدُهُمْ بِالذَّكَرِ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْفَرًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ, القوم من سوء ما بشر به أَيُمْسِكُوا عَلَاهُونٍ أَمْ يَدُسُوا فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة وَلَا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف علسنتهم الكذب أن لهم الخسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم فَرَاطُونَ تِلَٰىٰ قَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لهم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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ مِّن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائغًا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 إن في ذلك لا يتل لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر, ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وَم الرزَقنَ مِ رِزْقًا خَسَنَ فَهُو يُفقُ مِن سَِّ وَجَْرى هل يَسَونحَمْدُ للَِّ لِبَ الأكذَرُم لا يَعُون وَظََبَ الله مَثَ الرَّجُلَ ي خَدمَا أَبكَمُ لا يقذِرُ على شَيئ وَهُ وَكَلّ على مَولا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 ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا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 وَإِذَا عَرَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَا أُولَئِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَيذِنِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَاذِبُونَ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 وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيْهَ اَُولَاء وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيْهَ اُولَاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَوج بِكَ شَعيد على غ وََزَّلنا لَيكَ الكِتابَةِ بانَ لكُِّ شَيِ وَهُدَ وَحمَ وَهُدَ وَحمَةَ وَبُشْرالمسلِمِ إ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 ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 مَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 قُل نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُم يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ بَشَرٌ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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِي غَارِسُ قُطْرٍ غَدًا يَأْتِي غَارِسُ قُطْرٍ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 إن إبراهيم كان أمة قانت لله حنيفا, حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وغداه إلى صراط مستقيم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك لاتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن ما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه